فَقُلِ اللَّهُمَّ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ وَسَلِّمْهُ وَاعْبُدْهُ وَاعْبُدْنَاكَ وَلَا تَعْبُدْنَا وَاعْبُدْنَاكَ وَاعْبُدْنَاكَ وَاعْبُدْنَاكَ وَاعْبُدْنَاكَ وَاعْبُدْنَاكَ وَاعْبُدْنَاكَ وَاعْبُدْنَاكَ وَاعْبُدْنَاكَ وَاعْبُدْنَاكَ وَاعْبُدْنَاكَ وَاعْبُدْنَاكَ وَاعْبُدْنَاكَ وَاعْبُدْنَاكَ رَسَلَنَا فِيهِمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ أَنِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَاهِ الْغَيْرُهُ أَفَلَا تَسْتَقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَكَذَبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَشْرَفْنَا هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 فالرسول ها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاذيث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِرَاطِ لَا تَبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجِوْوَ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُنَّ ولقد أخذناهم بالعذاب فمستكأنوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا با عذاب شديد حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا با عذاب شديد إذاهم فيه مبلسون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 وَإِنَّ عَناأَ نُرِيَ كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ سَيِّئَةً نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرَّبْ بِأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ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 فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقنت موازينه فأولئك هم المفلحون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 ألم تكن آياتي تُتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوم ضالين. ربنا. خرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون. قال خسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا.